قوله تعالى انا أنزلناه في ليلة مباركة أبهم تعالى هذه الليلة المباركة هنا ولكنه بين أنها هي ليلة القدر في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وبين كونها مباركة المذكور هنا في قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر إلى آخر السورة فقوله في ليلة مباركة أي كثيرة البركات والخيرات ولا شك أن ليلة هي خير من ألف شهر إلى آخر الصفات التي أصفت بها في سورة القدر أنها كثيرة البركات والخيرات جدا وقد بين تعالى أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن من شهر رمضان في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فدعوى أنها ليلة نصف من شعبان كما روي عن إكرمة وغيره لا شك في أنها دعوى باطلة لمخالفتها لنص القرآن الصريح ولا شك أن كل ما خالف الحق فهو باطل والأحاديث التي يوردها بعضهم في أنها من شعبان المخالفة لصريح القرآن لا أساس لها ولا يصح سند شيء منها كما جزم به ابن العربي وغير واحد من المحققين فالعجب كل العجب من مسلم يخالف نص القرآن الصريح بلا مستند كتاب ولا سنة صحيحة قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم امرا من عندنا معنى قوله يفرق اي يفصل ويبين ويكتب في الليلة المباركة التي هي ليلة القدر كل أمر حكيم أي ذي حكمة بالغة لأن كل ما يفعله الله مشتمل على أنواع الحكم الباهرة وقال بعضهم حكيم أي محكم لا تغيير فيه ولا تبديل وكل الأمرين حق لأن ما سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل ولأن جميع أفعاله في غاية الحكمة وهي في الاصطلاح وضع الأمور في مواضعها وإيقاعها في مواقعها وايضاح معنى الآية أن الله تبارك وتعالى في كل ليلة قدر من السنة يبين للملائكة ويكتب لهم بالتفصيل والإيضاح جميع ما يقع في تلك السنة إلى ليلة القدر من السنة الجديدة فتبين في ذلك الاجال والأرزاق والفقر والغنى والخصب والجدب والصحة والمرض والحروب والزلازل وجميع ما يقع في تلك السنة كائنا ما كان قال الزمخشري في الكشاف ومعنى يفرق يفصل ويكتب كل أمر حكيم من أرزاق العباد واجالهم وجميع أمورهم فيها إلى الأخرى القابلة إلى أن قال فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل ونسخة الحروب إلى جبرائيل وكذلك الزلازل والصواعق والخسف ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم ونسخة المصائب إلى ملك الموت انتهى محل الغرض منه بلفظه قال المؤلف رحمه الله ومرادنا بيان معنى الآية لالتزام صحة دفع النسخ المذكورة للملائكة المذكورين لأن لم نعلم له مستندا وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة يدل أيضا على أن الليلة المباركة هي ليلة القدر فهو بيان قرآني آخر وإضاح ذلك أن معنى قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر أي في ليلة التقديل لجميع أمور السنة من رزق وموت وحياة وولادة ومرض وصحة وخصب وجد وغير ذلك من جميع أمور السنة قال بعضهم حتى إن الرجل لينكح ويتصرف في أموره ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى في تلك السنة وعلى هذا التفسير الصحيح لليلة القدر فالتقدير المذكور هو بعينه المراد بقوله فيها يفرق كل أمر حكيم وقد قدمنا في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه أن قدر بفتح الدال مخففا يقدر ويقدر بالكسر والضم كيضرب وينصر قدرا بمعنى قدر تقديرا وأن ثعلبا أنشد لذلك قول الشاعر فليست عشيات الحما برواجع لنا أبدا ما أورق السلم النضر ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر وبينا هناك أن ذلك هو معنى ليلة القدر لأن الله يقدر فيها وقائع السنة وبينا أن ذلك هو معنى قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم وأوضحنا هناك أن القدر بفتح الدال والقدر بسكونها هما ما يقدره الله من قضائه ومنه قول هدبة بن الخشرم ألا يا لقومي للنوائب والقدر وللامر يأتي المرء من حيث لا يدري واعلم أن قول من قال إنها سميت ليلة القدر لعظمها وشرفها على غيرها من الليالي من قولهم فلان ذو قدر أي ذو شرف ومكانة رفيعة لا ينافي القول الأول لاتصافها بالأمرين معا وصحة وصفها بكل منهما كما أوضحنا مثله مرارا واختلف العلماء في إعراب قوله امرا من عندنا قال بعضهم هو مصدر منكر في موضع الحال أي أنزلناه في حال كوننا آمرين به وممن قال بهذا الأخفش وقال بعضهم هو ما ناب عن المطلق من قوله أنزلناه وجعل أمرا بمعنى إنزالا وممن قال به المبرد وقال بعضهم هو ما ناب عن المطلق من يفرق فجعل أمرا بمعنى فرق أو فرق بمعنى أمرا ومن من قال بهذا الفراء والزجاج وقال بعضهم هو حال من أمر أي يفرق فيها كل أمر حكيم في حال كونه امرا من عندنا وهذا الوجه جيد ظاهر وإنما ساغ إتيان الحال من النكرة وهي متأخرة عنها لأن النكرة التي هي أمر وصفت بقوله حكيم كما لا يخفى وقال بعضهم امرا مفعول به لقوله منذرين وقيل غير ذلك واختار الزمخشري أنه منصوب بالاختصاص فقال جعل كل أمر جزلا فخما بأن وصفه بالحكيم ثم زاده جزالة وأكسبه فخامة بأن قال أعني بهذا الأمر امرا حاصلا من عندنا كائنا من لدنا وكما اقتضاه علمنا وتدبيرنا وهذا الوجه أيضا ممكن والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم حسبنا من لقائنا ما مضى ولنا إن شاء الله بكم لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته